ما تسالش عليا وروح هيفرق ايه معاك ده صعب ترجع ليا روح ما يصبش عليك غير انا وقت ما تكون مدرو احبكن اقوى من الموت وطول ما لسه في عادي ما تم دمشي وتحلف ان زي ما فيش خلاص ما بقاش في بينا كلام jeg عمري ما بتفوت اكيد مع الأيام محدش